وقال المساء إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 always go on. What do you think so much?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 Thank you. Thank you.